أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنان والنجف والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان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 وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجو ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه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 ولمن خاف مقام ربي جنّتان فبأي آل يربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي ذواتا أفنان فبأي آل يربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل يربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آل يربكما تكذبان متكئين على فرش بطائمها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاسرات الطرف لم يطمثن ننس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن لي هاقوته والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، فبأي آلاء يربكما تكذبان